الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطور في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكم ها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 ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان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 فأنفذونا تنفذون إلا بسلطان فبأي آل إربكوا ما تكذبان يرسلوا عليك ما شواذ من نار ونحاس فلا تصرار فبأي آل إربكوا تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وجن الجنتين دان وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان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 فما عيد هذه فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ما فاكهة ونخل وهمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آل إربكوا ما تكذبان لم يطمسهن إنس قب لهم حور مقصورات في الخيام فبأي آل إربكوا تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف حضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجنان والإكرام. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.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 ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيبا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيبا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ مِنْ يَحْمُومٍ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 لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تبكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء أجعلناه أجاجم فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أشتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومثال للمقين فسبح بسم ربك العظيم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 فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَنَوْتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ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 والذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيه والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أَمَّفَقَ مِن قَبْلِ الفَتْحِ وَقَاتَلُوا هُؤلَّاِكَ أعظم درجة من الذين أَمَّفُوا مِن بَعْدٍ وَقَاتَلُوا وَكُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَاءَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَن ذَا الَّذِي يُقَرِّضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ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 باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم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 اعلموا أنما الحياة الدنيا نعب ولهو وزينة وتذاخر بينكم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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم والله لا يحب كل مختال فقور الذين يرخلون ويأمرون الناس بالبخل وَمَيَّتَ وَلَفَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون